والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله واسقوها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقوبها